اقرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا. أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان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 إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره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 كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن F'عل بها فاقر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق